أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه الوظيفه السوقيه من امراض الشاذليه كنتسلسل بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الله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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله عزيز العليم غافر الذنب وقابل التوم شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيعفِي بِمَن يشاء ويعذِّب مَن يشاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أشعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملتهم على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافيرين Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun ma antum ma ma antum ma La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 الذي يوزس في خجور الناس من الجنة والناس اللهم إني أعول بك من أن أشرك بك شيئا وأن أعلم أستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعول بك من الهم والحزن وعوذ بك من العجز والكسل وعوذ بك من البخل والجبن وعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني يعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني يعوذ بك من عذاب القبري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت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 فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعادك ما استضعك وأعوذ بك من شر ما صنعك وأبوه لك بنعمتك علي وأبوه بدمي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذلوب Allahümme ente rabbi ilaha illa ente khalaqtani wa ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mustada a'udu bike min şerrimâ sa'atum abu'laka bini'metika alayye ve abu'u bidenbi fa'ufirli fa'innahu la yagfirul dülubu illa ente Allahümme inni asbahtu minke fi ni'metin ve afiyetin satrin فأتمني نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمني نعمتك علي وعافيتك وس فسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شيء لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك Feminka vahdaka la şerikelek Felekel hamdu ve lekeşşukr Allahümme ma asbah bi Min ni'metin evbi ahadun min khalgike Feminka vahdaka la şerikelek Felekel hamdu ve lekeşşukr Ya Rabbi Lekel hamduke ma yenbegî Licelali veçhike ve sultanik Ya Rabbi Leke lehamdüke ma yenbeği li celali ve çike ve sultanik. Ya Rabbi leke lehamdüke ma yenbeği li celali ve sultanik. Radıyetü billahi rabban ve bil islami dinen ve bi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam nebiyahum ve rasulahum. Razıytu billahi rabban ve bil islami dinen ve biseydina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyen ve rasulah Razıytu billahi rabban ve bil islami dinen ve biseydina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyen ve rasulah سبحان الله وما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وما بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وارضع نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعود بكلمات الله إتمات شر ما خلق أعود بكلمات الله إتمات شر ما خلق أعود بكلمات الله إتمات شر ما خلق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 A'udhu billahi s-sami'il-alimim min ash-shaytani r-rajim A'udhu billahi s-sami'il-alimim min ash-shaytani r-rajim A'udhu alimim min ash-shaytani r-rajim Wallahu al-lazhi la ilaha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 واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عني الأذى إنك على كل شيء قدير تعصمت العزة والجبروت اعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عني الأذى إنك على كل شيء قدير تعصنت بيذي العزة والجبروت واتصنت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عني الأذى إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف اللهم كما أطعتمهم فأطعنا وكما أمنتمهم فأمننا واجعلنا منك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا استغفرك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك استعن بالله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استعن Allahummasalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an nabiyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima Allahummasalli ala sayidina Muhammadin wa nabiyyika wa rasulika an wa ala alihi wa sahbihi wa اللهم صل على سيدنا محمد عبدك النبي ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أدد ما حاض به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارطى عن أبي بكر وعمر وثمان وعلي وعلي السحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرتلين. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la ila ilallah wa ashhadu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 Amin, Amin, Amin, Amin. Ya Rabbi al Amin, Amin, Amin. Ya Amin, Amin, Amin, Ya اصبحنا في حماك يا مولانا في رضاك يا مولانا في حماك يا مولانا في رضاك يا مولانا في حماك يا مسنا في رضاك يا مولانا Amin, ya Rabb al-ʿalamin. Amin, amin, amin, amin. Amin, amin, لا اله الا انت تعبد ربنا يا مجمعنا يغفر ذنبنا لا اله الا انت ربنا يا مجمعنا يغفر ذنبنا لا اله الا انت تعبد ربنا يا مجمعنا يغفر ذنبنا Amin, Amin, Amin, Amin, Rabb al-ʿalamin. Amin, Amin, Amin, Amin, Rabb al Amin, Amin, Amin, Amin, Rabb al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 Amin, Amin, Amin, Amin, Rabb al-ʿalamin. Amin, Amin, Amin, Amin, Rabb al Amin, Amin, Amin, Amin, Rabb al ya alime as-sirri minna la takşifisir anna Ya alime as-sirri minna la takşifisir anna Ya alime as minna la takşifisir anna Amine amine amine amine Rabbel alameen آمين آمين آمين آمين رب العالمين آمين آمين آمين, آمين آمين آمين آمين رب العالمين يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب يقض حاجتي يا قريب يا حاطر لا يغيث بجاه المصطفى الحبيب يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب يقض حاجتي يا قريب حاطر لا يغيث بجاه المصطفى الحبيب يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب إطعاجتي يا قريب يا حاضر لا يغيب بجاه المصطفى الحبيب آمين آمين آمين آمين رب العالمين آمين آمين آمين Amin, Amin, Rabb al-alamin, Amin, Amin, Amin, Amin, alamin Allahumma ﷻ ﷺ Amin, Amin, Amin, Amin. Rabb al-ʿalamin. İsmi Allah rahim Alhamdulillah, Rabb al-ʿalamin, rahim Malik yolumi iyyaka iya, kana iyyaka nasta'in.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المطوب عليهم ونطلل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيّاك نعبد وإيّاك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم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 صلوات الله وسلامه وتعيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبيل الأمه وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر وكلمات ربنا التامة المباركة صلوات الله وسلامه وتعيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر وكلمات ربنا الطامات المباركات صلوات الله وسلامه وتعيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبيل الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشَّفْقِ والوتر وكلمات ربنا وكلمات ربنا تما تتباركاتي صلوات الله وسلامه وتعيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفق والوتر وكلمات ربنا وكلمات ربنا الطممت المباركة. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين, آمين, آمين, آمين, آمين